بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين آمين, آمين تنزل من الرحمن الرحيم تنزل من الرحمن الرحيم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 لكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن ذيلنا وذينك حجاب فعمل إننا عاملون قل إنما أنا ومثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه قل إنما فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ فَاسْتَغْفِرُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوا وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ كَافِرُونَ الَّذِينَ لا يؤتون يَجُوهُ كَافٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ قُلْ أَأَنْتُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ انذاذ قل ان كنتم تفكرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له انذاذ العالمين ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها في أربعة أيام وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها في أربعة أيام فَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءَ لِلْسَّائِلِينَ فَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءَ لِلْسَّائِلِينَ ثُمَّ اسْتَوَى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين ولسأتينا طائعين